بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على إمام الهدى وسيد الورا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد فهذا هو المجلس الخامس عشر بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي المنعقد في هذا اليوم العاشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث و وأربعمائة وألف من الهجرة في رحاب مسجد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهذا المجلس سنفتتح فيه بعون الله باب الإجماع وقبل الحديث عنه هذا مدخل يبين أهمية العناية بهذا الباب عند علماء الشريعة فعلم وفقني الله وإياكم إن الإجماع بتعريفه ووصفه وشروطه الآتي ذكرها في هذا الباب هو في التناول الأصولي تأصيل لهذا الدليل الشرعي العظيم في شريعة الإسلام فإن الله جعل لشريعته في الحلال والحرام مصدرا تستقي منه الأمة هذه الأحكام التي تتعبد بها لرب الأنام ورأس ذلك الوحي كتابا وسنة ويلحق به إجماع الأمة فيما قصدت به الشريعة أن يكون مصدرا من مصادر التشريع في الإسلام ولأهمية هذا الدليل عني به الفقهاء ويرصدون مواطن إجماع العلماء في مختلف أبواب الفقه للدلالة على جملة من الأمور أهمها بيان مكانة هذا الدليل وأثره في استقرار الأحكام في الشريعة فإن أحكام الشريعة بالنظر إليها في الجملة تنقسم إلى قسمين الأول من عقد الإجماع عليه والمراد به الذي لم تختلف فيه أمة الإسلام منذ صدر الإسلام الأول وإلى اليوم والثاني قسم يقع فيه الخلاف والخلاف عندئذ على مراتب فمنه الخلاف القوي المعتبر ومنه الخلاف الضعيف والشاذ ومنه ما هو وسط بين ذلك مراتب شتى فائدة هذا التقسيم هو بيان جملة من الفوائد والثمرات من أهمها ضبط ما يسوغ فيه الخلاف وما لا يسوغ فإن من أهم ضوابط ومعايير الخلاف السائغ ألا يكون من معاقد الإجماع فمن عقد عليه الإجماع لا يسوغ فيه الخلاف لأن من أحكام الإجماع وثمراته عدم تجويز مخالفته بل فإذا كان قاطعا ولا عذر فيه لمخالفه يبلغ انكاره حد رفض الحكم ثابت بالشريعة الموصل إلى الكفر عياذا بالله وما ساغ فيه الخلاف هو مما لم ينعقد فيه الإجماع فهذا أحد ثمراته وثانيه أيضا غلق باب الاجتهاد غير المنضبط في المسائل التي عقد عليها الإجماع بدعو اختلاف الزمان واختلاف الأحوال وحاجة العصر إلى ما يناسبه من أحكام فيراد به رمي جملة من أحكام الشريعة أو نبذها فيقف الإجماع حصنا يحرس أحكام الشريعة من هذا العبث بمسمى تجديد الأحكام فهذا أحد وجوه أهمية دراسة الإجماع وبيان فائدته وثمرته لدارسه جملة ولفقهاء الإسلام خاصة ولذلك تجدهم في كل أبواب الفقه يحرصون على بيان مواطن الإجماع فيه ولهذا أيضا عد من شروط الاجتهاد للمجتهد إلمامه بمواطن الإجماع والتمييز بينها وبين مواقع النزاع حتى لا يجتهد في من عقد فيه الإجماع فيخالفه أو يزعم اجتهادا فيما قد انغلق بابه بالإجماع وهذا التمهيد لبيان أهمية الإجماع ودراسته وضبط الفقيه له وعناية به وعدم تسويغ الاجتهاد لمن لا يتقنه أو يلم به جعل هذا الباب من آكد أبواب الأصول عند علماء الأصول لكنهم على طريقتهم في تقرير الأدلة ليسوا يقصدون بالأدلة الشرعية دراسة تفاصيلها وأحكامها الجزئية المرتبطة بأدلتها لكنهم يريدون الأدلة من حيث الإجماع بمعنى أنهم لا يبحثون في دراسة الأصول عن مواطن الإجماع لضبطها وتحديدها وسردها ولكن لأجل تأصيل دليل الإجماع كيف يكون دليلا وما شروطه؟ وما الفرق بين القطعي منه والظني ويفرقون بين الإجماع الصريح والسكوتي وما ضابط كل وجملة من المسائل المنعقدة بالإجماع مرورا بكيف يثبت الإجماع وإلى أي مدى تكون إمكانية عقاده ثم نقله وحفظه ثم الاحتجاج به ونصبه دليلا معتبرا هذا المقصود بتناولهم لدليل الإجماع من حيث الإجمال إجمالا للبحث عن مواطن المسائل التي أجمع عليها الفقهاء موطنا موطنا وقبل أن نغادر هذه المقدمة من المهم أن نسأل سؤالا قلت في بداية الكلام إن أحكام الشريعة تنقسم في الجملة إلى أحكام متفق عليها مجمع عليها وإلى أحكام مختلف فيها على اختلاف مراتب الاختلاف هذا الذي وقع فيه الاجتهاد السؤال هو عند تصنيف أحكام الشريعة إلى هذين القسمين أي القسمين سيكون أكبر وأوسع وأعظم م? ما لم يقع فيه الإجماع ها ما وقع فيه الاختلاف ينصرف النظر عند الإجابة عن هذا السؤال إلى كتب الفقه الخلافية الكبرى كالمغني مثلا لابن قدامة أو المجموع للنووي وتتمته أو فتح القدير لابن الهمام أو بداية المجتهد لابن رشد ونحوه ثم تحصي فيها عشرات ومئات بل وألوف المسائل فيخيل إليك أن أبواب الوضوء مثلا والصلاة والزكاة والصيام كثيرة مسائلها التي اختلف فيها الفقهاء والحق يا كرام أن من عقد عليه الإجماع إجماع الفقهاء في مسائل الفقه في مختلف الأبواب ليست أكثر فقط بل أضعاف أضعاف ما وقع فيه الخلاف لكن النظر لا يلتفت إليها لأنها لا تحصى ولا تسرد ولا تساق وأضرب لك مثالا هذه الصلاة لو أردنا أن نحصي المسائل التي أجمع عليها الفقهاء في الصلاة ما أحصيناها في مجلس كهذا فمما أجمعوا عليه وجوب الصلوات الخاص ومما أجمعوا عليه أوقاتها الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا أحد قال إن المغرب وقته بزوال الشمس وقت الظهر ولم يقل أحد إن وقت الفجر بعد غروب الشمس ومما أجمعوا عليه أن صلاة الفجر ركعتان وأن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع ومما أجمعوا عليه أن صلاة الفجر ركعتان جهريتان وأن الصلوات السرية الظهر والعصر ومما أجمع عليه أن الركعتين أو ما زاد على الركعتين في الثلاثية والرباعية تكون سرا ومما أجمع عليه أن كل ركعة في الصلاة فيها قيام فركوع فرفع فسجدتان بينهما جلسة ومما أجمع عليه ولن تحصي مواطن الإجماع في الصلاة لكنك عندما تدرسها فتقول اختلفوا في ركنية قراءة الفاتحة أو فرضيتها واختلفوا في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وفي الركوع والرفع من الركوع واختلفوا في النزول للسجود هل هو على اليدين أو على الركبتين تدخل في مسائل الخلاف متجاوزا مواضع الإجماع التي هي أضعاف أضعاف مسائل الخلاف وهذا يعود بك مرة أخرى إلى ضبط مسائل الإجماع وأهميتها الفقيه يهمه حصر مواضع الإجماع وذكرها والاستدلال لها وإثباتها والأصولي يهمه ضبط قوانين الإجماع ونظامه وضبط شروطه بحيث إذا مر به في الفقه مسألة إجماع أو تنازع فيه من يدعي الإجماع ومن ينفيه حاكمه إلى ما يدرس ويقرر في الأصول من ضوابط الإجماع وشروطه أو تعارض عنده دليلان فأفضل نظر إلى ما يتعلق به فمسائل الإجماع كثيرة إذا ضربنا مثالا بالصلاة ستجد أمثاله في صوم رمضان وفي زكاة المال وفي الحج والعمرة وفي المعاملات كذلك وفي النكاح والطلاق كذلك فمسائل كثيرة جدا إن عقد عليه الإجماع لم يختلف فيها أئمة الإسلام فلو قال قائل هذه المسائل التي تضرب لها الأمثلة كلها بلا استثناء هي من المسائل التي دل عليها دليل الكتاب والسنة فما حاجتنا إلى الإجماع والجواب عن هذا كثير أهمه جوابه الأول أنه من باب انضمام الدليل إلى دليل آخر ولا شك أن تعدد الأدلة على المسألة الواحدة آكدوا وأوثقوا أقوى في تقريرها مما قل عنه من الأدلة فما المانع إذا وجدت دليلا من القرآن على مسألة ما حرمت عليكم أمهاتكم دليل نص في تحريم نكاح الأمهات ما المانع أن تجد له دليلا آخر من السنة يؤازره فلن يقول قائل لا يكفينا دليل القرآن ولا حاجة بنا إلى دليل السنة فإذا وجدت مع دليل القرآن ودليل السنة دليلا من الإجماع فما المانع من إراده هذه إذن واحدة والجواب الآخر أن تقول إن دليل الإجماع أحيانا في مسائل كثيرة لا يكون. واضحا وصريحا قد لا يكون دليلا قويا ثابتا في السنة بل يعتريه ضعف أو قد يكون دليلا غير ظاهر الدلالة أو قد يكون دليلا تتنازعه احتمالات في الفهم فيأتي دليل الإجماع الذي تحسم به احتمالات الدليل الظن في فهمه أو الظن في ثبوته فينعقد الإجماع ليكون مؤكدا للحكم الذي يشار إليه بهذا الدليل أو ذاك وهناك إجابات أخرى والمقصود أن وجود المسألة بأدلة أخرى لا يعارضها وجود دليل الإجماع بل هو مهم ولذلك تجد الفقهاء يقول دل على المسألة الكتاب وسنة والإجماع وربما قال دل الشرع والعقل والنقل فاستدل بدليل من القرآن وثاني من السنة وبالإجماع ويضيف إلى ذلك أيضا دليل قياس هو إذن تعاضد للأدلة ومؤازرة لبعضها البعض وتوكيد لها فإذا وجد الخلاف في المسألة وتجاذبة الأنظار تنجد بتلك الأدلة لترجيح ما يراه الفقيه منها راجحا كل هذا يقال بين يدي حديثنا عن دليل الإجماع والدرس الأصولي الذي يهتم له الأصوليون في كتبهم لتقرير هذا الدليل وتوكيده وبيان معناه هذا الذي سنفتتح به مجلس اليوم إن شاء الله تعالى. نعم. الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايقه وللمشايقه وللمعلف وللحاضرين والسامعين ومن بلغ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الإجماع لغة العزم والاتفاق واستلاحا اتفاق مشتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بارك عليه رحمه الله بتعريف الإجماع فقال الإجماع لغة العزم والاتفاق العزم على فعل شيء يسمى إجماعا واتفاق أكثر من واحد على أمر يسمى أيضا إجماعا فيعود أصل الإجماع في معناه اللغوي إلى هذين المعنيين ودليل الإجماع الشرعي الذي نتحدث عنه اتفاق مجتهدين هل هو من العزم أم من الاتفاق؟ هو من الاتفاق لكن مما دل عليه في اللغة وفي نصوص الشريعة دليل العزم معنى العزم مثل قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم في قصة نوح عليهم نبأ نوح في سورة يونس قال فاجمعوا أمركم وشركاءكم اجمعوا يعني اعزموا أمركم فإذا إذا كان الإجماع لغة بمعنى العزم فإنه لا يحتاج إلى تعدد فيصح من الواحد لأنه يعزم على الشيء فيقال أجمعت أمري على كذا يعني عزمت على أن أفعل كذا هذا لا علاقة له بمعنى تعدد الأطراف لتحقيق الاتفاق، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له يقصد به النية من لم يجمع الصيام يعني من لم يعزم والمراد به النية عقد النية في الصيام وهو محمول على صوم الفرض كما تعلمون فهذا المعنى في اللغة في الإجماع يعود إلى العزم والاتفاق ومنه أخذ المعنى الشرعي من معنى الاتفاق الإجماع قبل الدخول في التعريف الاصطلاح بقيوده هو أن يتفق فقهاء الإسلام في أي عصر من العصور على حكم ما فإذا عقد إجماعهم أصبح دليلا شرعيا معتبرا ولو لم نجد فيه دليلا منصوصا من الكتاب أو السنة أجمع علماء العصر الحاضر على تحريم مثلا بعض صور العقود عقود أنكحة أو عقود بيع فإذا اتفقوا على شيء أو على تحريم شيء من المطعومات أو على حل شيء آخر إذا عقد الإجماع أصبح حجة بمعنى أن نقول هذا حرام والدليل الاتفاق والإجماع المنعقد وسيأتيكم أن الإجماع والاتفاق لا ينعقد إلا عن دليل لا يستند إلى هوى ولا إلى آراء شخصية لأن هذا دين الله وهذه شريعته ولا مدخل لأحد من البشر كائنا من كان في أن يحلل أو يحرم بمحض رأيه وهواه فإذا يعود الإجماع وينعقد عن دليل ولا بد أن يستند إلى حجة اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التعريف هذا قيود أولها الاتفاق والمراد به نفي الاختلاف فلا يكون إجماعا إلا باتفاق والمراد به عدم التخالف القيد الثاني قيد الاتفاق هنا بالمجتهدين ولا يدخل في الإجماع المعتبر الذي ينعقد به فيكون دليلا وحجة إلا العلماء المجتهدون فمن لم يبلغ درجة الاجتهاد لا صلة له بدليل الإجماع بمعنى أنه لو اتفق العلماء على مسألة ما فخالفهم أحد من العوام والمراد بالعامة هنا ليس الأميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون لكن المراد لا عناية له بعلم الشريعة ولم يبلغ فيه درجة التظلع والاجتهاد فهو عامي بالنسبة إلى علوم الشريعة فلا عبرة بخلاف هؤلاء وقد يكون مثقفاً أو قد يكون متعلما وبارعا في مجاله وتخصصه لكنه في علم الشريعة يعتبر عاميا فالمعتبر قوله في الاتفاق في دليل الإجماع هم المجتهدون خاصة وسيأتينا بعد قليل ماذا عن علماء باقي العلوم فهل اتفاقهم وخلافهم معتبر مؤثر أو لا القيد الثالث قال مجتهد الأمة أمة الإسلام يعني لا عبرة باجتهاد غيرهم وخلافهم وسيأتيكم أيضا ما حكم إجماع الأمم الخالية بعد قليل القيد الرابع قال في عصر يعني في أي زمن وقيده في آخر التعريف بقوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا حاجة إلى الإجماع زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك أن الوحي ينزل ومحتاجت فيه الأمة إلى حكم جاء به الوحي والقرآن ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم حي حاضر فلا حاجة إلى أن يتفقوا أو يختلفوا على أمر والوحي موجود فالإجماع المعتبر حجة يبتدئ من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما اختلف الصحابة بعد مماته عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور حسمها الإجماع والاتفاق كما اختلفوا رضي الله عنهم في تنصيب الخليفة بعد مماته ما ثم عقد اجماعهم رضوان الله عليهم على بباعة أبي بكر رضي الله عنه خليفة واختلفوا في جمع المصحف بعد مماته ما صلى الله عليه وسلم لما قتل الحفاظ والقراء في حروب اليمامة في حروب الردة فانعقد إجماعهم على كتابته وجمعه زمن أبي بكر رضي الله عنه ثم جمع ثانية وكتب زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه وأجمعوا أيضا ونعقد اتفاقهم على قتال المرتدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أمثلة وستجد غيرها على مر العصور مثلها فبداية الإجماع وانعقاده دليلاً كان بعد ممات ما رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن قوله في عصر يدل على أنه لا ينحصر بجيل وعصر دون غيره إشارة إلى خلاف سيأتي ذكره بعد قليل هل الإجماع مخصوص بزمن الصحابة رضي الله عنهم؟ أم هو ممتد يشمل كل عصر وجيل في الأمة إلى يوم الناس هذا؟ وفيه خلاف سيأتي ذكره بعد قليل قوله على أمر في هذا القيد الصامس في التعريف مطلقا يشمل الأمر الدينية والدنيوي واللغوية وغير ذلك يعني لو أجمعوا على أمر دنيوي يتعلق مثلا بمسائل الطب أو صحة البدن أو أمور البناء والهندسة اتفق الناس على صلاحية هذا وعدم صلاحية ذاك. هل يسمى هذا إجماعاً؟ في اللغة نعم لكن الخلاف هل يدخل هذا في مصطلح الإجماع الشرعي؟ وكذلك الشأن في الأمور العلمية الأخرى غير علوم الشريعة فإذا أردت أن تجعل الإجماع منحصراً بمسائل الفقه الشرعي ستقول في التعريف اتفاق المجتهدين على إيش؟ على حكم شرعي وهذا هو الفرق في التعريف بين. من يريده من الأصوليين فيقول مثلا أبو يعلى في العدة والبخلطاب في التمهيد يقول الاتفاق الاجتماع اتفاق علماء العصر على حكم حادثة فيأتي مثلا الروضة في مختصر الروض للطوفي فيقول على أمر ديني فيقيده بهذا القيد وقصدهم بهذا القيد إخراج الأمور غير الأمور الشرعية فالاتفاق عليها لا يسمى إجماعا شرعيا والكل متفق على أن الإجماع المعتبر دليلا شرعيا في الشريعة والاتفاق على أحكام الشريعة قوله في التعريف ولو فعلا يقصد أن هذا الاتفاق لا فرق بين أن ينعقد على قول أو فعل أن يجمع على فعل يفعلونه أو قول يقولونه فالأمر في هذا سواء فلو قال اتفاقهم إجماعهم على أمر ألم يكن يشمل القول والفعل الجواب بلا فلماذا قيد الفعل أو أبرزه قال رحمه الله صاحب التحرير نفسه في الشرح قال إنما أبرزته وإن كان داخلا في قوله على أمر للإيضاح والبيان والتأكيل لأنه أيضا من مواضع الاختلاف هل الإجماع على الفعل يعتبر إجماعا وسيأتي ذكره بعد قليل هذه إذن قيود التعريف الاتفاق وأن يكون صادر عن المجتهدين وتخصيصه بهذه الأمة وأن يكون بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشمل أي عصر وزمان وأن ينقع الإجماع على أمر سواء كان قولا أو فعلا هذه قيود متعددة هذا الإجماع بهذا التعريف هو المعتبر دليلا في الشريعة قال رحمه الله تعالى بعد هذا التعريف مبينا حجته ثم ذكر المسائل المتعلقة به نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وهو حجة قاطعة بالشرع وهو حجة أي الدليل دليل الإجماع حجة قاطعة بالشرع ها هنا مسألتان الأول إثبات حجية دليل الإجماع ومعنى حجيته كما قلت لك أن ينصب دليلا لإثبات الأحكام به فقول هذا يجوز وهذا واجب وهذا حرام وهذا كذا والدليل الإجماع فإذا أبرزت دليل الإجماع وصح لك إثباته أصبح حجة قاطعة فالمسألة الأولى أن دليل الإجماع حجة وحجيته هو مذهب أهل الإسلام كافة المذاهب الأربع وغيرها كثير ومختلف فقهاء الإسلام لا يصدرون إلا عن هذا القول خلافا لفئة شاذة في الأمة أفرادا أو طوائف كما خالف في ذلك النظام فينسب إليه إنكار حجية الإجماع وخالف فيه أيضا الرافضة وبعض المعتزلة إنكارهم لدليل الإجماع غير معتبر لأنهم خالفوا فيه سواد الأمة الأعظم فالإجماع بهذا المعنى المتقدم في التعريف آنفا حجة معتبرة تبنى عليه الأحكام ويستدل بها الفقهاء ويستشهد به في تقرير إثبات الأحكام وإغلاق باب الاختلاف لمصير الأمة إليه ثم قال رحمه الله حجة قاطعة المسألة الثانية هنا هو إثبات درجة دليل الإجماع هل هو درجة القطع أم درجة الظن؟ والفرق بينهما أن ما ثبت حجة قاطعة ثبت الاستدال به وحرم مخالفته ولا يجوز العدول عنه ويأثم صاحبه بتعمد مخالفته بخلاف ما كان إذا كان حجة ظنية فإن الخلاف فيه يكون سائغا ومع اعتباره حجة إلا أنه لا يبقي الباب مغلقا لكونه هي ظنية الدلالة. الذي عليه جمهور علماء الإسلام من المذاهب كافة هو هذا أن حجية الإجماع حجة قاطعة فيما ذهب بعض الأصوليين كالرازي والآمدي إلا أن الإجماع حجة ظنية ولهم في ذلك تقرير واستدلال خالفوا فيه الجمهور بأدلة أجاب عنها العلماء ليس هذا موضع ذكره وثم تقول ثالث وسط بأن الإجماع ليس حجة قاطعة بكل صوره ومراتبه وأنواعه وليس حجة ظنية أيضا بمختلف مراتبه وأنواعه بل هو يختلف قطعا وظنا باختلاف نوع الإجماع فمنهما يكون قطعيا كالإجماع الصريح المنقول بطريق صحيح ومنهما يكون ظنيا كالإجماع السكوتي أو الإجماع الذي خالف فيه الواحد أو القلة أو الإجماع المنعقد بعد خلاف أو الإجماع الذي لم ينقرض عصره عند من يشترط انقراض العصر أمثلة هذا يعني كل جزئية من مسائل الإجماع وقع فيها الخلاف عدوا الاحتجاج به من باب الاحتجاج الظني ومن عقد فيه الاتفاق من أنواع الإجماع جعلوه حجة قاطعة المسألة الأخيرة في هذه الجملة هو الإشارة إلى مستند الاحتجاج بالإجماع ما الذي جعلهم يقولون إن الإجماع حجة وقاطعة قال بالشرع يعني الشرع هو الذي أعطى الإجماع هذه المنزلة وجعله حجة قاطعة ما الشرع؟ دلة الكتاب والسنة ليش قال بالشرع؟ لأن من العلماء من يقول إن حجية الإجماع مستفادة بالشرع وبالعقل أيضا نبدأ بالشرع أرادوا به جملة من الأدلة يتوسعون في إرادها عادة في كتب الأصول لن نستقصيها لكن نشير إليها إجمالا من أظهر الأدلة وأشهرها دليل آية النساء التي تنسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله الاستدلال بها على حجة الإجماع ولا يثبت ذلك صريحا من كلامه أو كتبه لكن تواتر وتتابع العلماء على نسبة هذا الدليل إليه قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ووله ما تولى ونصله جهنما وساءت مصيره وجه الاستدلال أن الله توعد بأمر عظيم هو دخول جهنم عيادا بالله وإصلاء صاحبه مرتبا هذا الوعيد الشديد على أمر عظيم لن يكون إلا أمرا حراما وهو مخالفة سبيل المؤمنين ومشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قالوا اتباع غير سبيل المؤمنين هو مخالفة إجماعهم فإذا جاءت الشريعة بالوعيد الشديد دل على اعتباره دليلا وحجة قاطعة وعن هذا الدليل أيضا اعتراضات وإجابات يطول تقرير الأصوليين فيها دليل ثان قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ثناء الله جل جلاله على هذه الأمة بمجموعها وجعلها وسطا أي خيارا عدولا كما قال عليه الصلاة والسلام قال لتكونوا شهداء على الناس فإذا أثبت لها جل جلاله أثبت للأمة من قبه يثبت بها شهادتها على غيرها من الأمم فلا أن تكون شهادتها فيما بينها بالاتفاق على حكم شرعي آكد بالقبول وأولى ومن الأدلة كذلك في الشر قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل الآية في النزاع أو في الاتفاق في النزاع فكيف يكون دليلا على الإجماع بالمفهوم نعم لأنه قال فإن تنازعتم ماذا نفعل فردوه إلى الله والرسول طيب وإذا ما تنازعتم خلاص فاتفاقكم كاف فإن تنازعتم يقولون والمشروط عدم عند عدم شرطه فين المشروط المشروط فردوه إلى الله والشرط إن تنازعتم قال المشروط عدم الرد إلى الكتاب والسنة سيكون معدوما إذا عدم شرطه يعني أي أسلوب شرطي إذا وجد الشرط وجد المشروط طيب وإذا انتفى المشروط انتفى الشرط قال والمشروط عدم عند عدم شرطه إذا تحقق الشرط تقول من جلس الآن في الدرس فسقه ماء الشرط أن يجلس والمشروط أن يسقى الماء طيب وإذا ما جلس لن يسقى فالمشروط عدم عند عدم شرطه المشروط الذي يوفردوه إلى الله والرسول ينتفي إذا انتفى الشرط فإذا نحن مأمرون بالرد إلى الكتاب والسنة في مواضع النزاع دل ذلك على أن مواضع الاتفاق حجة بذاتها كافية فيثبت بها الحكم ويستنبط منه الدلالة هذا من أدلة القرآن ومنه قوله تعالى مثلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الأمر بالاتفاق وعدم الافتراق والنهي عن الاختلاف كنتم خير أمة أخرجت للناس أيضا هذه المنقبة والشهادة بالخيرية وأمثلة هذا كثيرة وبعضها أوضح في الدلالة من بعض وأظهر مجموعها واعتراض بعضها يؤكد دلالة حجية الإجماع أما من السنة فالأحاديث الدالة على حجية الإجماع أصرح وأظهروا عند الأصوليين ولهذا يقول الآمدي رحمه الله يقول السنة أقرب الطرق إلى كون الإجماع حجة قاطعة الاستدلال بالسنة أكد وأظهر وأوضح والأحاديث فيه متعددة الألفاب لا يخل واحد منها من نزاع إما في ثبوته أو في دلالته لكنها أيضا بمجموعها تثبت أصل القضية وهو الاحتجاج بالإجماع في مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الترمذي ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا هذه منقبة وشهادة من المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا وربما جاء في بعض الفاظ الحديث باختلاف الروايات على صيغة الدعاء دعوت الله أو سألت الله أن لا تجتمع الأمة على ضلالة أبدا ومنه أيضا حديث ابن ماجه إن أمة لا تجتمع على ضلالة وحديث الإمام أحمد عليكم بالجماعة وحديث الترمذي إن الله لا يجمع أمة على ضلالة وأمثلة هذا الحديث فضلا عن الأحاديث الآمرة بلزوم الجماعة وهي كثيرة أيضا جدا مجنوعها يدل على ما نريد الوصول إليه فهذا معنى قوله وهو حجة قاطعة بالشرع يعني الذي دل على الاحتجاج بالإجماع هو دليل الشريعة كتابا وسنة وبسط هذا يطول وكتب الأصول تطيل التقرير في الاحتجاج بالإجماع لأسباب أولا إثبات حجية الإجماع وهو المطلب الأساس وثانيا الرد على من خالف فيه أو لم يعتبره حجة والثالث أيضا ترجيح مذهب الجمهور في اعتباره حجة قاطعة لا ظنيا كما رجحه الآمدي والرزي وغيرهما طيب ومن قال إن دليل الحجية الإجماع دليل عقلي يقصد بالعقل؟ قال العادة تمنع أو تحيل اجتماع هذا العدد الكبير من العلماء على مسألة من غير دليل يعني أما تلقوا علماء ومجتهدون إذا بلغوا في درجة العلم بالشريعة والإحاطة بمقاصدها ونصوصها وأحكامها درجة عالية فلو اتفق منهم اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة على مسألة ما فإنه يتأكد عندك صدق القول وقوته ورجاحته ووجاهته فكيف إذا اتفقوا جميعا؟ العادة حتى عند غير المتخصص العادة تحيل أن يجتمع كل هؤلاء لا يخالف منهم أحد على حكم ما تعي... تحيل العادة أن يكون هذا الاجتماع وقع مصادفة من غير دليل أنه توافق آراء أو توافق أهواء وأنماط تفكير هذا لا يكون إلا عن دليل فلذلك جعل هذا أيضا من دلالة العقد على حجية الإجماع وكونه حجة قاطعة بالشرع قبل أن ننتقل إلى مسائل الإجماع التي ستأتي الآن تباعا ها هنا مسألة مهمة للغاية في قضية الإجماع المتعلقة بالتعريف أرى بسط القول فيها لأن الحديث عن تحرير المذهب في الاحتجاج بالإجماع وعادة ما يذكر الحنابلة ها هنا مسألة تتعلق بالروايات عن الإمام أحمد التي تفيد في ظاهرها معانية تحتاج إلى وقفات في مسألة الاحتجاج بالإجماع فينسب في بعض كتب الأصول إلى الإمام أحمد مخالفته في الاحتجاج بالإجماع على الإطلاق وتقييد ذلك بالاحتجاج بإجماع الصحابة خاصة دون غيرهم من باقي الأزملة التي جاءت من بعدهم وله في ذلك روايات رحمة الله عليه التي نقل فيها العلماء موقفها إذن الذي عليه جماهير العلماء أن الإجماع حجة في كل الأعصار من غير تفريق بين عصر وعصر لأن الأدلة واحدة ولأن مقتضى ذلك أو منطلق الاحتجاج بالإجماع لا يختلف فيه زمن الصحابة عن غيرهم والذي يذكر رواية عن أحمد رحمه الله وهو أيضا ترجيح الظاهرية في مذهبهم اختصاص دليل الإجماع بعصر الصحابة ومعنى ذلك أننا لا نحتج بالإجماع إلا في المسائل التي أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم وسبب هذا القول من حيث الجملة أنه العصر الأوحد في تاريخ الإسلام الذي يمكن فيه ضبط الإجماع والدعاؤه نحن نقول اتفاق المجتهدين العلماء فقالوا زمن الصحابة رضي الله عنهم هو الزمن الذي يمكن أن نزعم فيه انعقاد الإجماع حقيقة يعني ستقول لي أجمعوا على حرب المرتدين أجمع على استخلاف أبي بكر أجمع على جمع المصحف أجمع على كذا وكذا وتسرد ما وقع في خلافة أبي بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عن الجميع يقول وأما بعد ذلك فقد اتسعت بلاد الإسلام وانتشرت الفتوحات وتفرق الصحابة أنفسهم في الأمصار ودخل الناس في دين الله أفواجه ومع اتساع الإسلام وازدهار علومه وإقبال الداخلين في الإسلام على تعلمه برع منهم في العلم وعلى كعب كثير منهم في مختلف الأمصار فيتعذر مع هذا الاتساع الجغرافي ادعاء عقاد الإجماع في أي مسألة من المسائل ليس لتعذره في ذاته بل في طريق إثباته فلا يرفضون الإجماع لكن يقولون أن الوقوف على ذلك فهذا هو المراد في الجملة ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة يعني يقصد دليلا يشتسشهد فيه رحمه الله بذلك فقد يقول قائل هذا لأن الإمام أحمد رحمه الله من أهل القرون الثلاثة فكيف تريد أن تجد عنده استشهادا بدليل بالإجماع منعقدا بعد القرون الثلاثة وهو من أهلها يقول ابن حزم رحمه الله ذهب داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط وهو قول لا يجوز خلافه لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف قال فإن قيل فما تقولون في إجماع من بعدهم أيجوز أن يجتمعوا على خطأ قلنا هذا لا يجوز لأمرين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمننا من ذلك بقوله لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق الثاني أن سعة الأقطار بالمسلمين وكثرة العدد لا ولا يمكن أحد ضبط أقوالهم ومن ادعى هذا لم يخفى على أحد كذبه إذن هم لا يعترضون على الاحتجاج بالإجماع ولا يمنعونه ولكن يستبعدون العلم به وإن كان إحصائه وضبطه كما حمل على ذلك كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى فالمقصود نقل هذا المذهب عن أحمد رحمه الله في روايات اسمع منها طرفا روى عن أحمد رحمه الله عبارات وجمل شتى قال في رواية ابنه عبد الله من ادعى الإجماع فقد كذب لعل الناس اختلفوا هذه دعوة بشر المريسي والأصم فنسب دعوة الإجماع والاستشهاد به إلى رؤوس معتزلة وأنهم بدايات الضلال والفتنة هم الذين أحدثوا هذا القول سيأتيك على ماذا يحمل كلامه وفي رواية المروذي قال كيف يجوز أن يقول أجمعوا إذا سمعتم يقولون أجمعوا فاتهمهم وإنما هذا لوضع الأخبار وقالوا الأخبار وإنما وضع هذا لوضع الأخبار قالوا الأخبار لا تجب بها حجة وقالوا القول بالإجماع وإن ذلك قول ضرار التفت الإمام أحمد رحمه الله إلى صنيع أبدته المعتزلة في الزمن الذي عاش فيه رحمه الله محن الصراع الذي امتحن فيه هو وكثير من الأئمة الأعلام في ذلك المرحلة كما في فتنة القول بخلق القرآن فرأى أن من جملة ما أحدثوه هذه القضية ومسألة القطع والظن والاحتجاج بالإجماع فلما أرادوا توهين الاحتجاج بالسنة أحدثوا قضية أنه لا يكون حج إلا إذا عقد الإجماع عليه فرآه بابا من أبواب الضلال ومعولا من معاول هدم السنة أحدثوه فوقف رحمه الله رفضا لهذا الأسلوب في الاستدلال الذي يراد به هدم الدين تحت ذريعة إثبات طريق ومسلك آخر يتم به الاستدلال بالسنة وقال في رواية أبي الحارث لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع وأول من قال أجمع ضرار هذا الوارد عن الإمام أحمد رحمه الله في ذلك واختلف الحنابلة وأصحابه في صفة حمل هذه الروايات قال القاضي أبو يعلى ظاهره منع صحة الإجماع وإنما هذا على الورع هذا محمل يعني أن يتورع في دعوة الإجماع ليس رفضا له لكن تورعا من أن ينسب إلى الأمة شيئا لا يستطاع إثباته بأمر سهل قال أو في من ليست له معرفة بخلاف يعني ربما يكون المحمل هذا ما ليس له معرفة بخلاف السلف فيدعي الإجماع مجازفة ويكون هذا خطأ ومن الخطورة بمكان، وكذلك ذكر أبو الخطاب وابن عقيل أيضا حمله على التورع أو من لا يحيط به علما غالبا يقول الشيخ تقي الدين بن تيمية يقول هذا نهي عن دعوة إجماع العام النطقي وأيضا مما حمل عليه كلام الإمام أحمد رحمه الله كما يقول ابن رجب في آخر شرحه للترمذي قال وأما ما روى من قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب فهو إنما قاله إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه وكانوا من أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين فالتفت إلى معنى كان يعيشه رحمه الله وأجد هذا الأسلوب الذي يهدمون به السنة وشيخ الإسلام ابن تيميا أيضا حمل هذا على إجماع غير الصحابة فاتجهوا إلى أن أسلم المحامل في فهم عبارات الإمام أحمد هو ما فسره ابن حزم طريقة الظاهرية ليس إنكارا للإجماع ولكن تحرية في إثبات تحققه وأن إثبات تحققه على وجه القطع لا يمكن إلا في غير في زمن الصحابة دون غيرهم. قال لأن الصحابة معروفون محصورون. يقول في المسودة الذي أنكره أحمد دعوة إجماع المخالفين بعد الصحابة. أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمودة ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين وهذا المحمل من كلام الإمام أحمد رحمه الله وغيره جاء شيف الإسلام فأراد أن يحرر المسألة في ضبط الاحتجاج بالإجماع وكيف يمكن أن نفهمه هل الإجماع مختص بعصر الصحابة رضي الله عنهم دون غيرهم يقول اختلف العلماء في إمكان ثبوته وأرجح الأقوال في ذلك ما يرجح شيخ الإسلام لما قال في الواسطية والإجماع الذي ينضبط يقدي بهذا القيد يقول والإجماع الذي ينضبط هو ما يمكن تحديده والوقوف عليه وهذا لا يتحقق أو قال لا يمكن أن يجد في غير زمن الصحابة قال في مجموع الفتاوى كذلك الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة هذا في الأصل وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة لكن المعلوم منه أي من الإجماع لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة الذي تعلم أنه إجماع فتقول هو إجماع قال وأما ما بعد ذلك فيتعذر العلم به غالبا ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحاب والإجماع الذي لم ينقرب عصر أهله حتى خالفه بعضهم والإجماع السكوتي وغير ذلك قال في موضع آخر في منهاج السنة قال ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن خالف ذلك كان مبتدع عند أهل السنة والجماعة فإنهم متفقون على أن إجماع الصعابة حج ومتنازعون في إجماع من بعدهم فإذا فهمت هذا سهل عليك أن تفهم عبارات الإنكار التي قد يفهم منها أن إماما كأحمد رحمه الله يرفض الاحتجاج بالإجماع وليس ليس رفضا هو إثبات له واستشهاد بالاليقيني الواقع المتحقق منه وتحرز في غيره قال شيخ الإسلام أيضا في موضع آخر في مجموعة الفتاوى قال والإجماع نوعان قطعي فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص وأما الظن فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره فهذا الإجماع وإنجاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها فإن لا يجزم بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف الإجماع قطعي وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية والظني لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا والمصيب في نفس الأمر واحد تطول الكلام والخلاصة أن الإجماع في غير زمن الصحابة ليس مرفوضا لكنه إن الدعية ثم استقرئة فلم يوجد له مخالف فيثبت عند صاحبه حسب استقرائه حجة ويقررها لكنه لن يكون قاطعا وسيبقى مكان لتعذر ذلك أو إثبات مخالفة والذي عليه الفقهاء اليوم في كتب الفقه سياق الإجماعات في بعض المواطن في مختلف أبواب الفقه يصنع هذا فقهاء الإسلام في غالب كتب الفقه الخلافي يقول الدليل فيه كذا وكذا والإجماع ولأن هذه الإجماعات هي محل تتبع ونقد فقد تتابعت الأعمال بالنقد على دعاوى الإجماع لما ألف ابن حزم رحمه الله كتابه ورسالته مراتب الإجماع فإنه بوبها على أبواب الفقه وسرد المواضيع التي يحكى فيها إجماع العلماء فجاء ابن تيمية فنقد مراتب الإجماع لابن حزم والكتابان مطبوعان سويا مراتب الإجماع لابن حزم وفيها مشيه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية هذا إيش يعني؟ يعني إمكانية النقد والتتابع وإلى يومنا هذا فإن الإجماعات المحكية مثلا في التمهيد لابن عبد أو في الاستذكار أو في المغني لابن قدامى أو في المجموع للنووي أصبحت عليها اليوم في الجامعات في كليات الشريعة أعمال علمية، فيتوزع فيها طلاب الدراسات العليا بأبواب هذه الكتب الكبيرة لدراسة المواضيع التي يدعي فيها هؤلاء الأئمة الكبار الإجماع، ووظيفة الباحث هو تتبع المسألة واستقراءها لاستقصاء دعوى الإجماع. تارة يثبتون إنعقاد الإجماع بعدم وجود مخالف وتارة يقفون على مخالفات فقهية لبعض المذاهب في المسألة فتبين إذن ما كان يقرر الأئمة قبل هذا الزمن بألف سنة أن انتشار العلماء وتعددهم في مختلف أقطار الإسلام يحول دون القطع والجزم بأن هذه المسألة وهذه القضية أجمع عليها قاطبة ولم يختلف فيها أحد ولهذا في بعض روايات اليمان محمد يقول وما يدريه لعل الناس اختلفوا يعني كيف تقول أجمع ويقول وما يدريه يقول والاسلم أن يقول أظن كذا أو يزعم أن هذا موطن إجماع لا خلاف فيه أما القطع فهذا الذي يتعذر الجزم به فإذا فهمت هذا أدركت أن ما يقال في هذا السياق إما بعدم فهم لكلام الآئمة فيحمل على تشغيب وتشويش وأن هذه الروايات مطعون فيها أو مدفوعة أو يتكلف عنها من الجواب ما يستقيم به إقرار الأصل وهو الحجية للإجماع في كل عصر وأوان السؤال اليوم هل ينعقد الإجماع اليوم في زمان الناس مع اتساع بلاد الإسلام وانتشار المسلمين أيضا في بلاد الأقليات المسلمة في بلدان غير الإسلامية؟ بهذا القيد والاستقراء الذي تقول فيه إن فقهاء الإسلام في مختلف الأقطار متعذر تماماً لأمرين رئيسيين. الأول هو حصر العلماء، هل هناك إمكانية لضبط العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد في كل بقعة على وجه الأرض اليوم؟ إن كان حصرهم ابتداءاً لدعوى أنهم من الألف إلى الياء موجودين من شرق الأرض إلى غربها، في هذا البلد وفي هذا القطر هذا في غابة وذاك في قرية وثالث على رأس جبل والرابع في كذا تعذر هذا هو باب يغلق دونه ادعاء إمكان دعوة الإجماع ويبقى الأمر الثاني حتى لو أمكن حصرهم استقراء قوالهم ومعرفة آراء في مسائل النوازل هي أيضا حيلولة أخرى دون القطع بدعوة الإجماع فلا يمنع هذا أن تفهم المسألة الأخرى وهي ما دور المجامع الفقهية التي يجتمع فيها فقهاء الإسلام وعلماؤه من كل قطر وبلد لمناقشة النوازل والمستجدات المعاصرة وبحثها وفي بعض الأحيان تخرج بيانات المجامع لدراسة المسائل باتفاق وأحيانا باختلاف آراء فهل اتفاقهم في بعض المسائل وإخراج البيانات التي تبين مواقفهم في تلك القضايا؟ هي إجماعا الجواب أيضا ليست إجماعا لأن المجمع المتفقين ليسوا كل علماء الأمة فلا يمثل علماء البلد في هذه المجامع إلا واحد ويكون وراءه من العلماء منهم في رتبته وربما أعلى منه أو قريبا منه كثيرون لكن هذه بتنظيمها تقتضي أن يمثل كل بلد واحد من علمائه فهم لا يمثلون كل الأمة بمعنى أنه ربما اتفقوا على شيء يخالف فيه أحد العلماء سواهم في مختلف بلاد الإسلام فهذا الذي يجعلنا لا نعتبره إجماعا ولكن من الضرورة أن نفهم أن هذه الاتفاقات التي تنعقد في هذه المجامع الفقهية إذا كانت محل اتفاق فهي وجيهة جدا وجديرة بالاعتبار لأن لها من القوة والرجاحة ما ليست لقول الواحد وفتوى الواحد ورأي العالم الواحد لأن رأي العالمين مجتمعين أقوى من رأي الواحد فكيف بالثلاثة والعشرة والعشرات هي ولا شك آكد فإذن هي تصلح أن تكون مرجحا قويا ودليلا معتبرا لكن لن يكون حجة قاطعة كما هو الإجماع فبان لك بذلك أن دعاوى الإجماع في غير زمن الصحابة لاعتريها الاحتمال إلا المسائل التي هي معلومة من الدين بالضرورة فإن هذا لا إشكال فيه أو ينعقد الإجماع لوضوح أدلته التي يمكن أن تندرج تحت الكليات يعني أجمع اليوم على أن تعاطي المخدرات المعاصرة حرام يرفضها الإسلام الهيروين والكوكايين والأفيون وغيرها من المخدرات المعاصرة التي ليست موجودة بأسمائها هذا أجمع عليه ولا يخالف فيه أحد فإذا قيل لكن هذا يدخل في عمومات المسكرات والمخدر والخمور التي حرمتها الشريعة قال كل مسكر خمر كل خمر حرام سمه ما شئت في أسماء الدنيا المعاصرة اليوم فإذا كان مسكرا للعقل مذهبا له فهو خمر والخمر حرام نعم هذا دليل لكن قد ينازعك فيه أحد في دلالته قال هذا مسكر لكن هذا لا يعمل عمل المسكرات كالخمر ونحوه وأشبه هذا فيأتي الإجماع هذا من وظائفه وثماراته ليغلق لك باب الاحتمال الذي يخالف الإجماع فيرفض تماما فتبقى ووضاعة حصينة فهذه أمثلة لإجماعات معاصرة يمكن أن تنعقد لكنها في الغالب ستكون في المسائل الواضحات التي تشهد لها الأدلة وعموماتها وقواعد الشريعة وكلياتها في الجملة أرى الاكتفاء في مجلس اليوم بهذا القدر من تقرير دليل الإجماع وحجيته ويكون المجلس في شهرنا المقبل إن شاء الله تعالى شروعا في مسائله بدءا بثبوته واعتبار من يوافق فيه ومن يخالف أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح بالرزق الواسع والشفاء من كل داء اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ونسألك يا رب أن ترزقنا جميعا العلم والسداد والهدى والتوفيق والرشاد الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين